قُإِ ما حَرَّّمَ رَبَّفَواحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَا وَما بطَنَ وَالإِثمَ وَبَوَْ بغَييد الحَكِ وَأَن تُشكُ بالِلهِ مَا لَ يُونَذذِلبِه سُقان وَأَنْ تَقولوا على اللهَِّ مَا لا تعلون